بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصن عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا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 وأشهدوا ذوي عجل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يواض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 من المحيط من نسائكم إن اغتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحظ وأولاة الأحمال أجلهن أن يطان حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أم الله ينزله إليكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرَانْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُلَاتُ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَطَانَ حَمْلَهُمْ فان ارضان لكم فاتوهن أُجُورَهُنَّ واتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه سات من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتَاهُ الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية آتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلعيكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور